ولو نشأوا لأرنا كهم فلا عرفتهم بذمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم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 اَيَسْأَلُكُمُ هَٰذَا فَيَحْبِطُكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْوَانَكُمْ هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ